وقالد بن الوليد ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أو أبشر فيها بغلام أحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سريه من المهاجرين أصبح <تصفح> بها العدو إن القوم أو مت شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فأجر الأرض ودعش علة قاطعا خالد بن الولي. أشجاع فأنت أشجع من ليف غضنفر يذود عن أشبالي لقد شهدت كذا وكذا زحفا وما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم إن روح أبي سليمان وريحانه ليوجدان دائما وأبدا حيث تصهر الخيل وتلتمع الأسنة وتخفق رايات التوحيد فوق الجيوش المسلمة إن ففض أو مبهد إذا شئت شهيدا فحديد المفقد فل الحديدا فأجر الأرض ودع قاطع قطع الباغ وريدا فوريدا دوس على هامة أذيال الخناء لا تبقى يهودا سمها إن شت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا درس على هامة أبيان الخناباء عزور ولا تبقى يهودا سمها إن شت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا فإن تفرق المفتدى شئت شهيدا فحديد الموت قد فل حديدا فاجر الأرض ودعها شعنة قاطع الباغ وريدا فوريدا أيها المسلم أطلق صرخة تضع الحامل بالهول الوريدا يا شهيد الحق أيقظ أمتي بل اذاعات غناء ورشيدا انتفخ القلب من شتى شهيدا فحديد المنطق قد فل الحديده بدر الأرض وضعنا شعلتهم قطع الباب وريدا فوريدا خذ دمي وجلد دفترا وأكتب فيه خلودا يا شهدا خذ دمي وجلد دفترا وأكتب فيه خلودا يا شهدا شكا شهيدان فحديد المطقد فل الحديدا فقتل الله عدامه شانته قطع الباب واريدا فواريدا تم تم تم تم هذا العمل في استوديو أبو معان النهي